رجل يقول أبي يحب استعمال الكحل فهل يجوز له وهو يحب أو يعتمر أن يكتحل وهو محرم الكحل إذا كان للعلاج فهو جائز أما إذا كان للزينة فممنوع وإذا كان فيه طيب كذلك فيه فدية وهي ذبح أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام والله أعلم